حيث لا يوجد اي نشاط لنا ب ا ل ك ن ي س ة ا ل ل ي في قريتنا وكيف نقضي اوقات الفراغ التي تكاد تقودنا الى طريق بعيد عن الكنيسه سؤال مهم جدا ليه لاني زي ما ب ل م س وعارف ان في كثير من القرى وبعض المدن ا ل ص غ ي ر ة الكنائس ان كان في ك ن ي س ة او اكتر بتكون م ق ف و ل ة تتفتح وقت القداس او وقت ا ل ج ن ا ز ة او وقت الفرح وانا شفت ب ن ف س الكلام ل ه وده طبعا بيكون سبب تعب كبير للبلد سبب تعب كبير وممكن اجيال تطلع غير م ر ت ب ط ة ب ا ل ك ن ي س ة فانا بقول السؤال مهم لانه بيلمس جانب حساس جدا في كنيستنا فانت يا ابني متعلم في ا ل ج ا م ع ة مثلا وغيرك شبان وشباب ة منك اولا انك تكون انسان روحاني يعني على الله يكون في الاسر ا ل ج ا م ع ي ة اتلمست معاك ا ل ن ع م ة وحياتك اتغيرت على الله تكون لما غيرت المكان وجيت هنا في المكان اللي فيه كنايس ك ث ي ر و خ د م ة و ن ه ض ة على الله تكون حياتك اتغيرت المهم ب و س ي ل ة ما تكون اتغيرت وحبيت المسيح وتبقى نسميه حامل المشعل يعني ايه يعني رائد روحاني او قائد روحاني احنا مش ه ن ق و ل انك ه ت ب ق ى معلم كبير و و ا ع ز كبير ابدا ابدا لكن المطلوب ان يكون ليك ن ع م ة من الله والسؤال يدل على انك شوق عندك شوق في قلبك ودا المطلوب الاساسي ان يكون ليك شوق انك تخدم ربنا وتخدم ولاد بلدك وتخدم ك ن ي س ة بلدك فقبل ما تمشي صل ي وقول ل أ ب د اعترافك هنا صل يعملك ي ل ق ت ا س مخصوص وخد معاك ش و ي ة كتيبات و ش و ي ة شرايط تسجيل و ش و ي ة كتب ت ر ت ي ل ل و ل ق ي ت و ش و ي ة ا ج ا ب ي واحنا ممكن نساعدك في الحاجات دي حتى بدون مقابل وبعدين اجمع الشباب نظيرك وروح هناك ا س أ ل المسؤولين عن ا ل ك ن ي س ة وقلهم و ل احنا عايزين نعمل اجتماع اما اجتماع عام او اجتماع للشباب انوافقه بلدكم اعملوا اجتماع للشبان و ا ل ش ب ا ب مع بعض انوافقوا اعملوا اجتماع عام للعائلات ل ل ع ابتدوا ئ ل ا ا ت بيه حتى ولو ب د ا ي ة ب س ي ط ة مع كاهن ا ل ك ن ي س ة مع بعض اللي تدعوهم من اماكن تاني وازروا الاجتماع د ه باجتماع صلاه ص ل يعني م ر ة كل اسبوع تجتمعوا وتقولوا رب ع ي ن ضعفنا واقم خ د م ة هنا وازرع ز ر ع ة هنا انا بقول الكلام د ه ل ا ن اختبرت ا ل س ك ة دي وعارفها ياما اماكن م ح ر و م ة من ك ل م ة ربنا يا ما أماكن من ا ع ا د ترتيل من كتاب من شريط مسجل فلو عملت ا ل خ د م ة دي حتى صدقني لو يعني ح ق و ل على ا و ا ل ك ن ي س ة و ق ف ت ت ص ل و ص ل ا ة الغروب يبقى ب ر ك ة ص ل ا ة النوم يبقى ب ر ك ة ولو اني ممكن ت ص ل و ع ش ي ة طبعا هناك مفيش ع ش ي ة غير ان كان الخميس او السبت ويمكن يوم السبت بس هي ا ل ع ش ي ة اللي بتدعمه فلو اجتمعتوا في اي يوم وحتى لو صليتوا ص ل ا ة الغروب وبعد ا ل ص ل و ة ب ا ل ا ق ب ا ة كل واحد يقول كلمتين كمه حتنالوا ب ر ك بركة على الاقل حتمتنعوا انكم تروحوا تعودوا على القهوه زي ما انت بتقول او تمتنعوا انكم تمشوا في طريق شر او حتلاقوا شيء يملا فراغ حياتكم و م م ك ن تكونوا سبب ب ر ك ة لاباءكم إ ن كانوا غير متعلمين أ و فلاحين و ل أ م ه ا ت ك م وممكن ل أ خ و ا ت ك و م تكونوا سبب ب ر ك ة ل ل ك ن ي س ة كلها ممكن ت ت ف ل هنا ب أ ي حد من الاباء بواحد ب ا ث ن ي ن ب ث ل ا ث ة ممكن يروح لك يومين يروح لك ث ل ا ث ة يروح لك أ ر ب ع ة و أ ن ا من ضمن مستعد أ ر و ح لك يومين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة أ ر و ح أ ق ض ي ه م عندك و م م ك ن الرب يعمل عمل كبير بسبب رغبتك وشو قلبك المبارك ده ا ب د أ ب ن ي ة ص ا د ق ة و ب ا ل ص ل ا ة والرب يعطيك ن ع م ة وبركه ناسي ح ل و ي واسحب ما كانوا جوه العين والالف تمشي ل و خ س و ة يمشي ا ث ن ي ن ويحفظك في نين العين تمشي ل و خ س و ة يمشي سنين ويحبابك فين العين م ش ا ل م ن السما للارض بحب ما له طول ولا ر ض و أ خ ل ى نفسه ترك الماء و ر ي ي ا خ د ص و ر ه ل ع ب د واخلى ن ف س ه ترك الماء و ي ر ض ي ياخد ص و ر ه العبد مسيحي حلو ويتحف مكانه جوه العين والالف 「あんたが欲しい」「欲しい」「欲しい」「欲しい」「欲しい」「欲しい」「欲しい」「欲しい」 في بحر حب ت ر م ا خطاياي وملا ا قلبي ا ف ر ح ي هنيت كبعد ا ل م ش ر ص ا ن المغرب أ ب ع د ه ا والعدو ل لا يقرب كبعد ا ل م ش ر عن المغرب ابعدها والعدو ا لا يقرب ماسيحي حلوه ويسحب ماكانوا جوه العين والاله تمشي لخطوه يمشي سنين ويحقق ي ح ف ظ ك في النيل عين تمشي لخطوه و امشي اثنين ويحفظك في النيل عين وانت يا رايح ا م س ي ح ي يغفر كل شيء عم زكاوا ل خ ط ي ك ل أثيم م حتى دي الخطيه عم زكى ا وكل أ ث ي م حتى لمس دخلونا عم ناصحي حلوي ا ص ح ب ماكانوا جوه العين والقلب تمشيله خ ط و ة يمشي اتنين و ي ح ف ظ ك فين النيل عين من غير ما تتعب و ت ط و ر إ ن كنت عاوز قلبي منور ما فيش غيره هو النور ويغسل كل الشرور ما فيش غيره وهو النور ويهس ل ك ل الشرور م س ي ح ي ح ل و ي س ح ب ماكانو جوا العين والالف تمشي ل خطوه يمشي سنين ويحفظك في النيل ع ن تمشي ل و خ س و ه امشي ا ن ي ن ويحفظك في النيل ع ن يا هناء اللي يعيش وياه ويتبع أ ث ا ر خ و ط ا عمره ما ي ض ل ولا ي ت ع ا ولا تزل قادة م ا ما عمره يضل ولا ي ت ا و ل ا تزل ق ا د ة مهما في حلو ي و ي ت ح ا ماكانوا جوه العين والقلب تمشي له خ ط و ه يمشي اثنين ويحفظك فين النيل عن محب ارزق من ا ل أ خ ر يحمينا من ا ل وقوع في ا ل ف خ طول ما هم ع ن ى طريقنا نور كل المشوار فرح و س ي ر طول ما هم ع ن ى طريقنا ا ن ا ن و ر كل المشوار فرح وسرور مسيحي حلوه ويتحف ماكانه جوه العين والقلب تمشي له خ س و ة يمشي سنين ويحقق حظك فين النيل عين تمشي ل و خسوه امشي سنين و ي ا ن ا ن ي ل عين كل إ ن س ا ن ب د و يهتم ب ا ت م ل و خلاص بالدم وتوبال ي يخد اللي ك ا س ح ر ف ع وان ا نلقى صص ت ياخد الكاس حالا ي ر ف ع عنه القى قصص م س ي ح ي حلوه و ي ت ح ب ماكانوا جوه العين والالف تمشي له خ س و ة امشي س ن ي ن ويحفظك فين النيل عين تمشي له خ س و ة امشي س ن ي ن ويحفظك فين النين ع ي ن اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اتكلمنا في ا ل م ر ة اللي فاتت ك ب د ا ي ة ل ل ا ج ا ب ة عن سؤال والسؤال هو لماذا انا مسيحي سؤال مهم جدا جدا ممكن العالم ي س أ ل ك وممكن الشيطان يشكك ك وممكن في جهل ما تعرفش ترد لكن سيبك من الجهل ممكن من الفراغ اللي جوه منلاقيش شيء نرد ب ه لو حد س أ ل ن ا انت مسيحي ليه او حتى من جوه الشيطان ممكن يعملك صوت انت مسيحي ليه مين عرفك ان السكه دي صح من عرفك ان السكه دي صح ولا ممكن يجي لك واحد يقولك ل عمرك رايت اله ياكل ويشرب ويجوع ويموت ممكن الشيطان يقولك ل تصدق ان ده اله ممكن ق ه ي ممكن الانسان ي س أ ل والشيطان يشكك والشيطان له اعوان كثير أعوان وممكن انت ت س أ ل نفسك انا مسيحي, ليه؟ أنا مسيحي ليه؟ لماذا ي انا ايه انا مسيحي هل هي دي صحيح ا ل س ك ة اللي توصل ومافيش غيرها اللي يوصل هل ده صح ده السؤال اللي ب د أ ن ا نجاوب عليه ا ل م ر ة اللي فاتت وانا بعتبر ان ي من ا ل م ر ة اللي فاتت روح الله بيحركنا بالتمام انا قلت ان ي ماكنش في فكري اني اتكلم عن هذا السؤال رغم ان السؤال في فكري من م د ة ط و ي ل ة وقلت ان السؤال عايز استعداد وحاولت ا لاربع اللي فات اني اقعد قدام ربنا و ج ه س ت كلام عشان ابتدي ب ه لكن انا ماخبيش عليكم لما جيت هنا ابتديت ب د ا ي ة ت ا ن ي خالص غير ا ل ع ن و ي ن اللي انا بكتبها عشان اتكلم فيها الكلام اللي ادهولنا ربنا المرل لماذا انا مسيحي قلنا اولا لان دربي هو درب من وصلوا للديار ده الكلام اللي اتكلمناه المره ل ف ا ئ ت دربي يعني السكه بتاعك هي سكه مين سكه اللي وصلوا وانا امشي ورا مين ورا اللي وصلوا انا عايز اوصل السماء امشي ورا اللي وصلوا ولا أ م ش ي ورا ناس أ ي كلام ورا اللي وصل طب مين وصل السماء باعتراف الكل مين وصل السماء بنقول أ ب و ن ا آ د م وصل السماء وبنقول ان المسيح وهو على الصليب نزل إ ل ى الجحيم ورد أ ب ا ن ادم آ وبنيه إ ل ى إ ي ه إ ل ى الفردوس طب يابويا ادم كلمنا المر ل ي فاتت ق ل ل ي ورشدني وصلت إ ز ا ي قال يابني يا من الاول بعد ما ا ن ط ر ت ن ا من ا ل ج ن ة انا وامك حوا لقينا ربنا بيقول ان نسلك انت يسحق راس أ س ل ح ي مين ة ن ل ي الحيه ج ي من نسلك اله متجسد أو كلمة حيموت بالامان من نتبه يسحق رأس ولبسنا وحيدبح دبيحة او الله الحية او وخلانا وصلنا جلد اقنصة احنا ان يقول و ق ل بس هما اقنصه من ج ل يعني يا ابونا ادم من و ص ل ت قال يا ا ب ن المسيح مت على رجاء ا ل إ ي م ا ن ب ي أ م ن ت ب ي و ر ق د ت على رجاء ل غ ا ي ة الصليب لقيته نازل ويردني ل ل ف ر د و س بس أ ن ا ح م ش ي وراك يا ابويا أ ن ت أ م ن ت بالمسيح إ ذ ن ف أ ن ا مسيح ل أ ن أ ب ي آ د م وصل إ ل ى ا ل ف ر د و س عن طريق من المسيح أبو قال يابني ده أنا لقيت ربنا واقف قدامك شفتوا ل آ ن ش ف ت و ز ا ي البسيط لقيت ثلاث ملايكه ق د ا م أ ن ا م س ك ت ه م قلتلهم كلوا ل غ م عني قالوا ل ؤ م ه ع ن طب يابويا ابراهيم كنت حاسس بإيه؟ قال كنت حاسس بحاجه كدا و ت أ ك د ت منها لما لقيت الاثنين الاولانين مشوا راحوا س د و م وبصيت لقيت ن ف س واقف قدام ربنا ربنا في ص و ر ة راجل آ ه راجل زينه قال آ ه ف و ق ي ت ا ل إ ي م ا ن ب ش د ن ي اشتهيت أقول له ان ك ش ف ع عيني ا رب ك ش ف عيني ا ه ي ت ن يوم أ ش ف ي و الخلاص أ ب و ك م إ ب ر ا ه ي م تهلل ب أ ن يرى ي و م ف ر أ ى وفرح يعني اشتهى ان ا ش و ف يوم الخلاص ملء الزمان اللي تجسد فيه المسيح ف ر أ ى وفرح يعني من وصلك السماء ابو ابراهيم قال المسيح يبقى أ ن ا مسيح يبقى أ ن ا مسيح امشي مع كل ا ل أ ن ب ي ا ء مع كل الأنبياء ابوي ل يا أ ش ا ع ي ع ايه ز تقول لي ي غير الكلام اللي قلته ل ل م ر ل فات قال ي ب ن ي ذا انا ل ل أ و من ا ل أ و ل ش ف ت مولود من ع ذ ر ة هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه ع م ن و ئ ي ل وقلت لك مره ث ا ن ي ل أ ن ه يولد لنا ونعطى ل د و ابنا وتكون ا ل ر ئ ا س ة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا الها قديرا مشيرا ابا ابديا رئيس السلام شفت مولود نعم وشفت مصلوب نعم احطي بين اثما ثقبوا يدي ورجلي شفت كل د ا يا ابويا ش ع ي ا ء ل ي يا ابن امال ن ا رقدت على الايمان بمين من وصلني المسيح يب انا مسيحي يب انا مسيح ي ل أ ن ي أ س ي ر على ضرب الذين وصلوا للديار ضرب الذين وصلوا للديار كل واحد من ا ل أ ن ب ي ا ء ويكمل الكلام د ه معلمنا بطرس يقول له يشهد جميع ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن من يؤمن باسمه به ينال باسمه غفران الخطايا له يشهد جميع الأنبياء يشهد به جميع يؤمن من أن ينال باسمه غفران الخطايا ويقول معلمنا الحبيب يوحنا لان ش ه ا د ة يسوع هي روح ا ل ن ب و ة يبقى ما فيش غير المسيح اللي وصل آه لانه ليس باحد غير ه الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص يعني فيش نبي كده يعني يقدر يقول انا داخل لوحدي لا من ا ل ب د ا ي ة لا ليه لانه هو ا ل ب ا ب هو الطريق هو ا ل ح ي ا ة من أ ج ل ذلك على إ ي م ا ن آ ب ا ئ ي أ ن ا أ ي ض ا وعلى الضرب الذي ص ا ر عليه آ ب ا ئ ي أ ن ا أ س ي ر أ ي ض ا ر ق د و ا على ا ل إ ي م ا ن بالمسيح ف أ ن ا أ ي ض ا مسيحي من أ ج ل ذلك أ ن ا مسيحي اسيب المسيح واروح لمين كل ظلماته امشي ورا مين ما فيش سكه غيره مش عايزه شك ولا جدال إ ل ا من عمل الشيطان لما يكون عايز يظل واحد ياخد فكره ويعنيه ويقوله ل تعالى اوريك س ك ت ا ن ي اوريك سكه تانيه يمسك عقله, يمسك عقله يبقى انا مسيحي اولا لاني اسير على ضرب من وصلوا للديار والنهارده حنتكلم كلمه ت ا ن ي ن انا مسيحي ل ي حي و ب ر انا مسيحي لاني ايه حي وبار خلينا في ك ل م ة حي كلام كبير, كلام كبير على ر أ ي واحد يرد على السؤال د ه ويقول قبل ما يبتدي عجبني الكلام د ه يقول ل أ ن في حياتي أ س ر ا ر لأن في ح... انا مسيحي ل أ ن في حياتي إيه أ س ر ا ر عشان كدا الرب قال ما تاخدش الضرر وتلقيها للخنازير حياتك سر م م ت ل ئ ة تتبع ا ل إ ل ه العجيب معنى ك ل م ة عجيب يعني ممتلئ أ س ر ا ف منوح ابن شمشون لما قالوا ربنا ظهرنا كان في ظهورات للرب في العهد القديم زي الظهورات اللي ظهر ل إ ب ر ا ه ي م فظهر لمنوح و ق ا ل له حتخلف ولد اهلي امراته ا ل أ و ل وبعدين قالوا هو فقال له قل لي اسمك عشان لما يحفل اللي بتقول ع د ي ن اكرمه ة قال ل لماذا تسأل اسمي عن اسم وهو عجيب وهو وهو عجيب عجيب يعني كله اسرار و أ ن ا مسيحي ل أ ن في حياتي أ س ر ا ر ل أ ن ه ورائي اسرار أ ن ا منش انسان عادي منش ن إ عادي ل أ ن ي حي و إ ي ه وبار تعال نشوف ك ل م ة حي ممكن واحد ي س أ ل يعني عايز تقول إ ن ك حي وبقيت الناس أ م و اموات ت بقيت الناس أ لا انا مش بقول كده انا بقول ان في احياء زين وفي ناس عايشين حوالينا اموات ازاي احنا حنقسم الناس نوعين احياء اموات واحياء احياء فاهم الكلام النوع الاولان اللي هو ايه احياء اموات ايه ر أ ي ك في واحد صوته قاد كده لكن ميت مجلجل ومال الدنيا لكن ميت يتاجر ويروح ويجي ي لكن ميت يصدر ويستورد لكن ميت ويجوز ويعمل محافل و ه ي ص ة لكن ميت ايه نوع الميت. الميت اه يكشف لنا الكتاب والوحي الالهي معنى الكلام ويقول إ س ك ن ت م أ م و ا ت بالذنوب والخطايا يعني إ ن س ا ن ميت ب إ ي ه ب ا ل خ ط ي ب ا ل خ ط يعني ي يبان ان كل من يصنع الشر فهو إيه ميت الله كل من يصنع الشر فهو ميت يعني تعالى نحسب الحس انا الهي قالي ما ت ج ذ ب ش وجنبي واحد ك ت ا ب يبقى اللي جنبي ايه ميت في واحد جنبي بيسرق يبقى ده ايه ميت في واحد غرقان في الشر يبقى ايه ميت في واحد ممكن يقول يا رب يا رب ويطلع ينقم في الارض يبقى ايه ميت يبقى مين يبقى الناس دي احياء اموال, أحياء أموال انا مش حطول في ا ل ص و ر ة دي وان كان معلمنا الرسول ب و ل ف في الاصحاح الاول من ر س ا ل ة الى ر و م ي ا بيديهم مواصفات ع ج ي ب ة وبيتكلم عن الناس اللي فسدت اجهلهم ا متعظمين مدعين مبتدعين شرورا الى اخر الكلام ده مليانين شر يعني تلاقي واحد شهواني, واحد شهواني يقول عنه الحكيم سليمان ش ه و ة الكسلان تقتله يعني ا ل ش ه و ة تقتل الانسان طول اليوم ي ش ت ه د ده الحكيم بيقول يعني ا ل خ في ناس م ي ت ة ب ا ل خ ط ي ئ ة والابن الضال ك ا ن م ي ت والابن الضال ايه كنميه ط ي ا في ناس الناس دي اموات ب ا ل خ ط ي ئ ه في ناس ر ع ق ل ه متربسين م عقلهم, عقلهم وقفوا قدام الحرف قدام ايه الحرف زي ما اليهود وقفوا قدام الحرف المسيح جه ق د ا م ه م واتولد ولم يعرفوه وعاش بحسب الجسد وصلبوه ولو عرفوا لما صلبوا رب المجد ل ا ن مسكوا في ايه مسكوا في الحرف والحرف يعمل ايه يقتل فيجي انسان يمسك الحرف ويقولك مش ممكن يبقى المسيح الانسان اللي ب ي أ ك ل ويشرب ده ربنا فتلاقي الحرف يعمل ه ايه يقتله يموت يموت يبقى حي لكن ايه ميت احياء اموات احياء اموات لكن حسيب النوع ده واتكلم على الاحياء احياء في نوع احياء اموات ونوع ايه احياء احياء مين الاحياء احياء دول انا واحد منهم وانت واحد منهم لانك مسيحي وانت و ا ح د ة منهم حي ليه لان مسيحي حي وهو الوحيد الذي غلب الموت ولم يعود ليموت م ر ة اخرى وهو الوحيد الذي يقول انا حي وانتم ايه ستحيوني انا حي قتلي واحد في الدنيا عشب ا الجسد على الارض يقدر يرفع يده ويقول انا حي في حد مسيحي بيقول انا حي و د ا ن ي انا ا ل ح ي ا ة اعطاني انا ا ل ح ي ا ة طب ا ي رأيك يا مسيحي انا مسيحي ح س ي ب ك و ا ل ابويا ابراهيم لان ابونا ابراهيم حلو بس د ن أبويا, ابويا ابراهيم ميت كان لديك عقل ومخ ابوك ب ر ه ي م ح ي ع م ل لكي ح ي ا ة ما ق و م بمسح و ي م م ش و ر المسيح ا الحي طب ا ر و ح مع ابويا موسى ل ا ل ل ج حلو و ن ب ي مقتدر و خ ل ل ي دا ا ب ر ا ه ي م خليله الله موسى كلمه ي الله اروح مع ابويا م و س بقى معقول تسيب المسيح اللي هو ا ل ح ي ا ة وتمشي ورا ابراهيم ورا موسى مش معقول فبوكل ا ا ا ن و ي كل الانبياء قالوا حيجي ي واحد ورانا هو ده المخلص ي ا ب و المعمدان يا طيب يا حلو يا مكرس يا مخصص عايزك تقولي ح ا ج ة مني خلصني تقدر تخلصني انت نبي مقتدر قال عنك اعظم الانبياء قال لا لا لا ل لا لا. انت استنى اللي جاي وراي ب ح س بالجسد ياتي بعدي من هو ايه اعظم مني ولست مستحقا ان احل سيور حذاءه هوذا حمل الله الذي يخلص ايه العالم او يرفع خطيه العالم يا سلام وحده الحي لما ج ي معلمنا بطرس و ق ف يوم الخمسين بيتكلم وبيقول داود كان بيتكلم وبيقول انت ابني انا اليوم و ل د ت ك وداود بيتكلم وبيقول كذا قال داود مين داود مات وشبع موت وقبره معروف عندنا ل غ ا ي ة ا ل م ه ا ر د ه الكلام ده مش عن داود الكلام ده دا عن المسيح ابن الله الحي اللي هو بعد منه مفيش ن ب و ة انا حين ل ا ن مسيحي ايه حين واعطاني حياه ايه الحياه اللي ادهاني خ ذ بالك واحد مولود من اب وام مولود من اب وام الاب والام دول من تراب والتراب يرجع للتراب واللي يستنى مولود الجسد ج س د ه هو ينزل للتراب ولو كنت انا استنيت لحد ا ل و ل ا د ة من اب وام بحسب الجسد كان حيبقى نهايه ت ا التراب ا م ا للي ا ل حصل ايه هذا الفاسد لا يرث عدم فساد وهذا المائت لا يرث ا ل ح ي ا ة انما اللي حصل بسر عجيب بسر عجيب اني مسيحي المبارك قال ينبغي ان تولد من فوق ازاي اتولد اخش بطن امي ثاني قال لا سيبك من العقل سيبك من الحرف ده سر انا حبي لك الروح القدس يفسر لك الكلام يعني ايه يا رب انا انا حولدك بسر عجيب وتتخطى ح ك ا ي ة الجسد وابوك الارض وامك ا ل ا ر ض ي ة ويبقى ابوك ربنا وامك ا ل ك ن ي س ة وتبقى ابن ل ل ه والمسيح اللي هو ا ل ك ل م ة اللي صار جسد هو ده ا ل ح ي ا ة اللي كانت عند الاب واظهرت وفي ش و ي ة ا ل م ي ة اللي حتدفن فيهم حتتأكدها معاه. تموت انت وتنال منه ايه? ح ي ا ة وتطلع نلت ا ل ح ي ا ة ا ل ا ب د ي ة اللي ما فيش بعدها موت انا نلت ح ي ا ة ا ب د ي ابدية ابدي في المسيح يسوع سر عجيب ما عدت احيا للجسد لان مولود الجسد جسد هو إ ن م ا من الماء والروح وبعمل الروح القدس ولدت من فوق فصرت ابنا لله وكما أ ن ابن الله غلب الموت ولا يعود يموت م ر ة أ خ ر ى هكذا تقابل معي في سر عجيب و ع ط ا ن ي ح ي ا ة أ ب د ي ة ولن يسود علي الموت م ر ة أ خ ر ى ولا ي ؤ ذ ي ن الموت الثاني أ ن ا حي ل أ ن مسيحي حي يقول أ ن ا حي و أ ن ت م ايه ستحيون ولا إ ن س ا ن يجرؤ أ ن يقول مع المسيح أ ن ا حي زي ما المسيح قال الحق الحق اقول ل ح أنا الحق ا ل ح أحد الحق حق الحق الحق الحق الحق ق أقول وليس سويا هو الأولاني يعني أنا ا ده ل م س ي ح ربنا اللي ظاهر اللي الجسد في مين اللي نقدر نحطه في م ق ا ر ن ة مع المسيح مين مين انا مسيحي لاني نلت حياه من الله وهذه الحياه باختصار شديد باختصار شديد لها ي ثمر وقبل ما اتكلم عن الثمر قلت انا حي وبار حي ايه وبار ب ا ر كلمة بار يعني ايضا بسر بسر عجيب صرت مبررا امام الله يعني كاني لم افعل خطيه هات اي صاحب ق ل ل ه تعالى يا فلان ايه اللي حيوقفك امام ربنا مبرر يعني اللي حيطلعك ب ر ا ء ة يقول لك عمل يرد علينا معلمنا ا ش ع ي ة ويقول كل اعمال برنا كثوب ع د ة يعني خرقه نجسه والانسان مهما عمل ممكن الساعه دي يعمل كويس الساعات اللي بعديها كلها يعمل وحش ولو حسبنا شرور الانسان في يوم واحد توديه ميه جهنم و إ ح ن ا بنقول ليس لي ب أ ع م ا ل ي خلاص أ م ا ل الخلاص بايه بالدم والبر بالمسيح ويقول واحد من اليهود ليس لي ايماني او بري الذي من الناموس بل بالايمان بيسوع المسيح في سر عجيب لما ولدني من فوق لبست المسيح فغطى خطاياني و س ط ر ذنوبي واللي لبسته ع ا ل ك فسادي والابن المبارك اللي لبسته يوقفني قدام الاب و ك أ م ي لم افعل خ ط ي ة بلا لوم صرت بارا لا من ذات ولا من اعمال ولا ب ا ل ت ص ا ق بانسان اخر لانه ليس بار ولا واحد انما باتحادي بالهي الذي تجسد من اجلي واعطاني بره ويقول الكتاب عن يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة المتيح الذي الكتاب لنا الله صار حكمة عن من وفي ده يا حبيبي عايز اقولك ن ص ي ح ة اليوم ن دول الشيطان دوار د ويكلم ا ر و ب عقلك يكلم عقلك يكلمك بالصوت يكلمك ب ا ل ص و ر ة ب ا ل غ ن ي و ة يقولك المسيح مش ربنا اوعى تضع مسيحك في م ق ا ر ن ة مع اي من كان لان المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد اقولك عايز تحمي نفسك من شكوك الشيطان حب مسيحك تحب مسيحك لان الحب اقوى من الموت والحب يغلب الشر ويعطي ثبات من الداخل و ق و ة ل ل ش ه ا د ة وانتظار للعريس المبارك ازاي تقاوم التيار الرهيب تيار العدو الشيطان بالحب لمسيحك انت بتحب المسيح بتحب مسيحك ايام ص ع ب ة وايام مش هتطوم وقريب حنقف و قدام كرسي المسيح بتحبه ان ما كنتش حبيته لغير دلوقتي قوله عايز احبك عايز احبك من قلبك حب مسيحك لان الوقت مقصر والايام ش ر ي ر ة انا مسيحي لاني حي وبار وعشان اقول حي وبار لازم ا ل ح ي ا ة بيكون ل ه ا ثمر ثمر ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة ج د ي د ة واحنا ط ل ع ي ن من جرن المعموديه لنا ح ي ا ة علينا ان احنا ن س ل ب فيها قول باختصار شديد باختصار شديد عن ثمر هذه ا ل ح ي ا ة ا ل م س ي ح ي ة من جانبين من ج اتكلم ن ن ب ي عن ا ل ا س ر ة ا ل م س ي ح ي ة واتكلم عن السلوك المسيحي الهي ومسيحي الذي اعبده اعطاني اسره ة انوع قال لي يا ابني ز و ج ة و ا ح د ة لكل زوج من البدء خلقهما ايه ذكرا وانثى يعني تتجوز واحد ابويا ادم كان معه كم حواء واحده قبل مقياس تتجوز كان و ا ح د الست دي تقعد في رقبتك ل غ ا ي ة ما تموت يعني ايه يا رب دي ست و ح ش ة وانا ت خ م ي ت فيها طب دي ما بتخلفش طب دي طلعت اخلاقها مش تمام طب ده كان قال لا يا ابني ده سر مش ق ل ن ا ورائي اسرار في سر الزيجه يصير الاسنان ايه جسدا واحدا وما جمعه الله لا يفرق ايه انسان يعني لو تعبت وعيت تشلها فوق راسك من فوق لو درحت كسر تبقى انت درحه ا لو جوزك جرال و ح ا ج ة تشلف ن ن عينك ده الحب المسيحي يا سلام يجي من الكلام من ده يجي من وعد المسيح حيث م ج ت م ع اثنان ز و ج و ز و ج ة اكون في وسطهم او ث ل ا ث ة يعني لما يخلفوا عيل اكون في وسطهم اصل ا ل ا س ر ة ا ل م س ي ح ي ة في وسطها مين ربنا ربنا ادى البيت المسيحي لا فيه د ي ل ي ة ولا د ي ل ي س لا ا ل ك ن ب ة دي انا شريعها لا التلفزيون د ه بتاعي لا مش عارف دي ايه تعال نعمل كشف دي بتاعك لا م فيش الرجل ر أ س ي ايه ا ل م ر أ ة و ل يس الرجل من دون ا ل م ر أ ة ولا ا ل م ر أ ة من دون الرجل لكن يجمع بينهم حب واحد ا س ر ة م س ي ح ي ة فيها احترام فيها كرامه بيوت صلاه بيوت ص ل ا خ ي ب ة ك ب ي ر ة ان العيال عمالين يغنوا يرقصوا ويعملوا زي ما كنا بنجاوب على السؤال اللي جاوبنا عليه ا ل ا س ر ة ا ل م س ي ح ي ة صمر ا لازم ح ي ة الجديدة ا ل تفاخر باسرته انها ا س ر ة م ت ر ا ب ط ة يربط بين قلوب الجميع الحب كل واحد بيضحي من اجل ا ل ث ا ن ي الرب حاضر في الوسط م خ ا ف ة الرب ت م ل أ القلب الرب فرحان ببيتك فرحان ب أ و ل ا د ك وبناتك اسره مسيحيه انا حي لان الهي حاضر في الوسط اسره مسيحيه ثمر ا ل ح ي ا ة ا ل ج د ي د ة وايضا اقول السلوك المسيحي السلوك المسيحي انا مسيحي افتخر لاني امين في وسط الغششين م ا ن ش غششش وسط ا ل ح ر م ي ة إ ل ه ي قالي لا تسرق ف وسط الزنا ة الرب احفظني طاهر وسط العالم اللي وضع كله في الشرير أ ن ا لا أ ع ر ف الشر و أ ب ت ع د عن كل شر وشبه شر ليه عشان خاطر إ ل ه ي اللي وصاني إلهي انا ل ل ي و ص مسيحي ل إ ن ي مميز ل إ ن ي خاضع ل ل س ل ط ة لان امري الهي اخضع للرئاسات والسلاطين مش هتلاقيني في يوم من الايام اعمل ث و ر ة ولا تلاقيني في يوم من الايام ا ح ت ب ولا تلاقيني في يوم من الايام امسك سلاح لاني بلا سلاح انما سلاحي في داخل قلبي هو الحب انما سلاحي هو محبه الروح القدس في الداخل لا احمل سيفا ولا احمل عطاء ولا احمل سلاح من العالم لان ذراعي هو الرب امرني ان اصمت وقال انا احارب عنكم وانتم تصمتون قال انشتموك ما تردش وقال اعداءك حبهم يا سلام ما السموم سر. سر الناس تحتار يقول بقى معقول اللي يضربني على خد ده احول لي الثاني لا سر لان في ق و ة حب من داخل مش طعم مش خنوع انا مسيحي لاني احيا لا انا بل المسيح يحيا في المسيح الوديع الطيب الحلم المحب الخادم ا ل م ب ا د ل المعطي المسرور وبسخاء ده م س ي ح اللي عايش في انا مسيحي وافتخر بهذه ا ل ك ل م ا ت لان بصيرتي م ف ت و ح ة على ا ل ا ب د ي ة وامور ك ث ي ر ة تنير الطريق قدامي واعلم يقينا اني على الضرب اسير وقبل الوصول انا متيقن اني قد و ص ل لاني اعبد الاله الحق واسلك في الطريق الحق ودخلت من الباب الحق الذي ط ا ل عن نفسي انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى انا مسيحي ثمر ا ل ح ي ا ة ا ل ج د ي د ة ثمر ا ل ح ي ا ة ا ل ج د د ي ة و ا ل س ؤ ا ل ا ل س ؤ ايه نوع بيتك وايه ا نوع سلوكك في الدنيا ك ل م ة ض ي ر ة لما اقول انا مسيحي عارفين لما يونان ربنا قاله ل تروح تكلم اهل نينوح فهرب واجر مركب وركب الى ترشيش وبعدين راح في م ؤ خ ر ة ا ل س ف ي ن ة ونام هاج البحر وقامت الريح طبعا دا من ربنا ان تيه والبحاره انشغلوا ق ع د و ا يصلي كل واحد ل إ ل ه ه م هم دول و ث ن ي ن امم كل واحد قعد يصلي ما فيش فايده راحوا ناقصين ي و ن ا ن اصحا اصحا انت منين ما تقوم ياخذ صلي ل إ ل ه ك انت لك إ ل ه ص ل ي ل ه انت منين رد عليهم وقال لهم ايه انا عبراني يعني ايه عبراني يعني انا واحد من اللي ي ع ر ف ربنا عبراني جايه من ابراهيم اللي عبر وابراهيم دا اللي كانوا يقولوا اله ابراهيم فلما ادالوا العهد بقى اله العبرانيين فانا عبراني يعني دا واحد من بتوع ربنا يقول لك خافوا النوتيه البحارة ا خ لما سمعوا انه عبراني خافوا يا سلام ليه مش عشان هو ف تو ولا د ر ع ه قد ك د ه ولا ماسك سيف ولا بندقي اب دا نايم دا يمكن حافه هما ليخافوا من الهوا من الهوا من إلهه واحنا لما نتكلم مش نتكلم على حس ع ز و ة ع ا ل م ي ة ولا سنده ارضيه ولما نقول احنا مسيحيين اتكلنا على المسيح الذي يستطيع كل شيء وانا فيه كما قال ابي بولس استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني يعني مش قوتنا ق و ة ع ا ل م ي ة لا احنا ناس غلابه ناس غلابه ممكن اي واحد يكتفنا وينزل فينا ضرب الله يسامحك الله يسامحك ا م ا ل ل و ي س ا م ت ن ا ل ل و ي ة ق و ت ن ا علوية, قوتنا علوية. قوتنا علوية. م ن قوة ا ل ص ل ي ب شوف ا ل م س ي ح مصروب على الله خ ش ب سر سر ع ج يسامحك ب م الله على ا ل خ ش ب ن م ا الكون كله يتزلزل لانه اله الكون زلزله في الارض عند الموت وعند ا ل ق ي ا م ة ظلمه على كل الارض القبور تتفتح الصخور تتشق ايه ا ه هو مين اللي على ا ل خ ش ب ة ده ا ا ه اذكرني يا رب متى جئت ايه فيما؟ انت ربنا. انت ربنا انت مش انسان عادي لا دمت الله ظهر في الجسد كم هو حلو مسيحنا كم هو عظيم مسيحنا كم هو يستحق منا كل تقدير واجلال واكرام لانه بسر عجيب اتى الينا في ص و ر ة الناس لكي ما يفتح قدامنا طريق الاقداس طريقا حيا حديثا كرسه لنا بالحجاب اي جسده من اجل ذلك وغيره الكثير انا مسيحي واعتز باني مسيحي وافتخر باني مسيحي واطلب من الرب لي وللجميع إلى النفس الأخير ان ل ف س الاخير نفتخر ن باننا مسيحيون الله يعطينا ن ع م ة ويبارك حياتنا ويحفظنا في ا ل إ ي م ا ن المستقيم إ ل ى النفس الاخير ثابتين أ ق و ي ا ء أ ش د ا ء شاهدين لمجد الرب و ل إ ل ه ن ا كل الكرامه والمجد من ا ل آ ن و إ ل ى ا ل أ ب د امين حنرنم اعداد من ترنيمه رقم ميه سبعه و ر ب ع ي ن ص ف ح ة ميه سته وتسعين ترنيمه ميه سبعه واربعين كسرت سهام العاد وعظمت الانتصار دسنا كل قواته شكرا لك يا ب ا ب على حساب الدم و ق و ا ت الصليب لا نخشى ل ا ن ه ت م ملقاؤنا الحبيب لا نخشى ل ا نهتم م ل ق ا و ن الحبيب يا هنانا بالبنوه اطلقتنا احرار والضعف اصبح قوه 言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を ح 葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉 على حساب الدار وقوات ا ل ص ل ي ب لا نخشى لا ن ه ت ى ملقاون الحبيب ا لنا نهتم ملقاون الحبيب كجيش بالويه لنا س ل ا حر قواتنا علويه من قوات المجروح كجيش بالويه لنا سلاح الروح من ق و ا ت المجروح على حساب الدم و ق و ا ت الصالح على حساب ل موسوعه النابلسي في للعلوم الاسلاميه أ ش د باعلى صوتي ل أ ن ك معي في ودي ظل الموت يدك تمسك يدي أشد بأعلى صوتي لأنك م ع على حساب الدم وقوات ا ل ص ل ي ب على حساب الدم وقوات ا ل ص ل ي ب لا نخشى لا نهتم م ل ق ا ؤ ن ا الحبيب لا نخشى لا ن ه ت ا ب م ل ق ا ؤ ن ا الحبيب ما حب أ ب د ي ه ما ظل في الطريق يروينا في ا ل ب ر ي ة صوت عزق رقيق ما حب أ ب د ي ه مظل في الطريق يروينا في ا ل ب ر ي ة صوت عزق رقيق I'll h a e to stop it d m w n with the w a t e ما ا ل ل ه ا ل ح م ب ل ا ابو ل ا ن ل ر و ح ا ل د ع ا ل م ح ن